بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُلْ عِدَّهَا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 وف او فارقهم بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلك يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر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 كُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا اسكنوهم من حيث سكنتم من جَئِيكُمْ وَلاَ تُضَارُّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَات حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتِمُّوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ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 سجعل الله بعدد عسرر سجعل الله بعددَ السرصام وَوكأَمقرَة عتَت عن أأَمرِْ رَبّهَا وَرسُلِه فَحاسَ بنها فحاسَابِنها حساب شَدد وَعد بنها عذاابًا نُكرى فذاقَت وَبالَا أمرِْهَا وَوكانَ عاقِبَةُ أأَمْ خ سرا اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب فاتقوا الله الألباب الذين امنوا وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَّسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتِ يُدْخِلُهُ جنات تجري